الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار في السر والعلن يترقبون وجه اَلَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْهُمْ مَّنْ دَرَبَتْهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْهُمْ مَّنْ دَرَبَتْهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ